أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله فَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهَا <صفح> <clears throat> yeah وَمَا يَقُولُ إِلَّا هَوَى رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عظيماً فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وعملها الإنسان له <تصفيق> الله. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق تصفيق> وكان الله غفوراً رحيماً بسم <تصفيق> الأمدلي <laughs> Wake up. بسم الله <logical> يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها